محمد عارف بالله عابده محمد سجد شكرا على النعم محمد النعمه ا المهداه فيك ر ب محمد و ن م س ي ح للعين دمعتها محمد و ن ب ر ض و قلب كان كالحمم محمد و ن جار من يستجير به محمد م ن ص د للعبد والعجم محمد و ن عيشه a h i د u n f i ف d u n د a ي u k こから見る?」 محمد و ن م ا ق ت للكبر ا نابذه محمد و ن جالس حتى مع ا ل خ د م محمد و ن محسن لمن أ س ا ء له محمد و ن اسير بخلقه الخصم محمد و ن باسم الوجه 「なつかのおかげでござる」「なつかのおかげでござる」 محمد عارف بالله عابده محمد سجد ي شكرا على النبي